فَجَاءَ جَاءَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كان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 لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا وَلا شَرَابًا إلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَنفُقُوا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 من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترا